بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابة أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني في قولي أيها الأحبة بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتحدث عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كلامه صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم عن نفسه وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي ذر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ميلنا البياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي ووحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي و إلى الى الناس كافه و الشفاعة الشفاعه هذه المزايا وهذه المناقب اكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقه اكرام له ولامته لأن المستفيد من هذه الإكرامات هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستفيد من النصر الواسع شرقا وغربا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستفيد من الصلاة حيثما أدركتك الصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستفيد من حلية الغنائم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستفيد من البعث إلى الناس كافة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستفيد من الشفاعة العظمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذن فهي إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء وهي إكرام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم انتهاء نعم. الجملة الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر بحيث خافته الملوك الموجودة على الأرض آنذاك وبينه وبينها مسيرة شهر والمثال على ذلك كما كنا نشير دائما هرقا والمسافة بين مكة والشام مسيرة شهر وأبو وهرق لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وقرأت عليه رسالته قال لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين يعني علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك القدس بما أن هذا الرجل انهزم خوفا ورعبا أمام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كلام أبي سوفيان إن هزم أمام هذه الأوصاف العظيمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يمكن أن يسميه الغزو الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا نفسه بماذا؟ بأخلاقه أنه لا يكذب أنه لا يخون وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يرتكب أمرا مخالفا للآداب مخالفا للشرع أو للشرع كلها لأن الصدق فضيلة في كل الأديان ولأن الكذبه ريبة وخيانة في كل الأديان ولأن الغدر والخيانة يعني مذمومة في كل الشرائع والأديان وهكذا فعرف هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه سيملك تحت قدميه قدمي هاتين نصير النبي سعصلا بالرهب الدليل آخر على أن نبي سعصلا بالرهب عام الوفود السنة التاسعة من الهجرة النبوية لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت إليه القبائل فرادى جماعات ووحدان زرافات ووحدان جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم فلو أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل كل قبيلة من قبائل العربية كما قاتل قريشا لحتاج إلى عشر سنوات لكل قبيلة لأن قريشا لم تخضع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد, إلا بعد على الأقل تماني سنوات من القتال في الهجرة سنوات لو احتاجت كل قبيلة لثماني سنوات حتى تخضع لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر مديد من أجل أن يخضع القبائل العربية فقط فضلا عن غيرها من العجم الذين دخلوا في دين الله عز وجل في شرق الدنيا وفي غربها ولكن الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهرين فخضعت له الرقاب من مسيرة شهرين المحيطه به صلى الله عليه وعلى أليه وسلم في اليمن وفي الشام وفي العراق جاءت إليه الوفود صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من فضل الله عز وجل على نبيه وعلى امته أن جعل الأرض كلها مسجدا وجعلها كلها طهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فمعك مسجده وهو أرض الله وأرض الله طيبة نقية إلا ما استثنياء إلا ما يذكره الفقهاء في, في أبواب المساجد في كتبهم أنه تكره الصلاة في كذا وفي كذا وفي كذا يعني الأماكن المعدوده على رؤوس الأصابع في معاطن اللبين في قارعة الطريق في الحمام الأماكن التي يمكن أن تكون معرضة للنجاسات وما سوى ذلك فصلي في الرمال في, في, في الأحجار في التراب في كل مكان ندركتك الصلاة فمع فمعك مسجدك على خلاف الآخرين فإذا أراد أن يصلوا وأن يعبدوا يذهبون إلى كنائسهم وإلى بيعهم وإلى معابدهم لأنهم لا يعرفون المسجد إلا في داخل المعبد بينما المسلم حيثما ادركته الصلاة فليصل أي عظمه هذه ان تجد ربك حيث أردته أن تجد ربك حيث استقبلت قبلته أن تجد ربك حيث ما أدركك الليل أو أدركك النهار يعني أي هذه لهذا الدين لدين الإسلام معه مسجده ومعه طهوره طهور طبعا يكون بشيئين سنين ولا ثالث لهما بالماء أو بالتراب والأرض إما ماء وإما تراب إما بر وإما محر فمن كان على ظهر البحر فمعه طهوره الحل ميته اطهور ماء الحل ميته ومن كان على ظهر الأرض ولم يجد ماء على ظهر الأرض فمعه طهوره وهو السعيد الطيب الطاهر يعني أن المؤمن لا يعدم لا يعدم الطهور ولذلك الحالات التي يذكرها العلماء في في في من في فاقد الطهورين يعني حالة نادرة جدا وقليلة جدا فاقد طهورين ويضربون مثل المثل بالمصلوب بالمسلوب المصلوب لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتودى وإلا فالإنسان الذي بحريته وبعقله وبصحته وعافيته لا يعدم طهورا إما ماء وهو ثلثة الأرض أو أكثر من الثلث يعني 70% قالوا 70% من سطح الأرض مياه وبقد 30% من سطح الأرض طراب فإن لم تجد 30% فإنك ستجد 70% وهكذا يعني معك معك طهورك ومعك مسجدك الثالثة من هذه المناقب العظيمة وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي الغنائم هو ما يأخذه المجاهد من أعدائه ما يأخذه المقاتل من من يقتله حيث يسلب له متعه، يسلب له فرسه يسلب له سلاحه يسلب له زاده إلى آخره. هذا هذا الأمر حرمه الله عز وجل على الأقوام السابقة. ويقول لهم نبيهم إنما جئتم للجهاد في سبيل الله لا لجمع الدنيا، لا لجمع حطام الدنيا وغنائمها. وأحله الله عز وجل للنبي, مح... للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمةه. وقد وقع في عهد يوشاء بن نون الذي عهد إليه الأمر بقيادة بني إسرائيل لفتح المقدس أن سرق بعض أتباعه بعض قومه سرقوا متاعا في الغنيمة لأن من العادة أنهم يجمعون هذه الغنائم ويحرقونها تحرق هذا الرجل قال في نفسه أنا سأخذ هذا الرأس رأس بقرة من الذهب يعني رأس مجسم مجسم من الذهب مجسم في رأس البقرة فخبأه قال حتى يحرق الناس هذه الغنائم وأنا اخذه وأستفيد أنا في حاجه إليه ربما يبرر لنفسه أنه في الحاجة إلى هذا المال وأن الغنائم إنما ستحرق بمعنى لا يستفيد منها أحد استفادته أولى يعني الاجتهاد ولكنه اجتهاد سيرى له برهانا وهذا هذا النوع من إخفاء الأمور في المعسكر يسمى الغلول السرقة في الغنيمة تسمى غلولا ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة يعني من سرق في الغنيمة قبل قسمتها فإنه يأتي بما غلى أي بما سرق يوم القيامة ما كان لنبي أن يغل ما معنى أن يغل أن يغله أحد أصحابه أي أن يسرقه أحد أصحابه يعني هذه هذه رواية, روايه ورش النافي الروايه الاخرى ما كان للنبيين ان يغل اي ما كان لاتباعه اما النبي لا يغل ولكن اتباعه يغلون فنسيب الفعل الى النبي لانهم هم أتباعه ما كان للنبيين ان يغل ومن يغلل ياتي بما غلى يوم القيامه يعني بعض بعض علماء العلماء المعاصرين يعني وضعوا هذا الوصف وصف الغلول السرقة في مال الغنمة قبل أن يقسم وضعوا, وضعوا هذا الوصف على السرقة في المال العام فالذين يسرقون المال العام يغلون ومن يغلل ياتي بما غلى يوم القيامة يعني لأنه يأخذ من مال له فيه نصيب ولغيره فيه نصيب هو مال عام مال للجميع فيأخذ منه هو قبل, قبل, قبل قسمته فهو أفضع وأشنع من السرقة لأن السرقة تسرق مال شخص تسرق مال شخص ربما تؤوب لك التوبة في يوم من الأيام فتتوبة تعطيه ماله ولكنك هذا سرقت من مال العام لمن ترد هذا المال ولمن تعطي هذا المال وقد أخذته من غير حله في يوم من الأيام على كل فجمع يشعب النون قومه و قدموا هذه الغنائم للنار لتحرقها فلم تحرقها ما نشبت النار في هذه الغنائم فقال لهم نبيهم أصبتم الغلول فيكم الغلول فقالوا ما فينا غلول ولا واحد منا سرق فقال لهم بايعوني يعني يبايعوني نقبأكم نقبهم النواب النواب كل, كل قبيلة ينوب عنها نقيب وكانوا سبعين نقيبا فهؤلاء النقباء كانوا يبيعون واحداً تل والآخر يبايعون النبي فلما وصلت البيعة إلى الرجل الذي سرق واحد من أتباعه لزقت يده بيد النبي فقال له أصبت الغلول قال ما أصبت الغلول قال إذا واحد من قومك واحد من جماعتك أصب الغلول إذن فلتبايعني قبيلتك فبدأ أتباع هذا الرجل يبيعن النبي واحدا تلو والآخر فلما وصل دور من أصاب الغلول لزقة يده بيد النبي فأقر بخطئته ومخالفته للأمر وجاء بذلك الرأس رأس طور من, من الذهب رأس البقر من الذهب فوضعه في الغنيمة فنشبت فيها فنشبت فيها النار بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لهم الغنائم يقسمونها للفارس سهمان وللراجل سهم واحد من قتل قتيلا فله سلبه كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العلماء الحكمه في ذلك ما هي لماذا احلت لنا وحرمت وحرمت عليهم يقولون لان الانبياء من قبل يبعثون الى اقوامهم وأولئك الاقوام يعني قريبو المساكن والديار النبي يبعث الى واد يبعث إلى قبيلة إلى قبيلتين يبعث إلى بلد يعني فيه بضع كيلومترات وهو لا يحتاج إلى سفر لا يحتاج إلى زاد وبالتالي حرمت عليهم الغنائين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الأحمر والأسود وبعث إلى الناس كافة فاحتاج صلى الله عليه وسلم إلى الزاد من أجل تبليغ هذه الرسالة يعني أن حلية الغنائم من أجل أن نواصل الجهاد من أجل أن نواصل الفتوحات فعقبه بن نافع الذي وصل إلى شواطئ المغرب لو أراد أن يتزود من المدينة أو أن يتزود من ماله الخاص للجهاد سبيل الله ما سطع أن يصل الينا ولكنه كلما فتح بلدا تزود منه للذي يليه وكلما فتح البلد الذي يليه تزود منه للذي يليه فكانت غنائم كل بلد زادا لفتح بلد ثان حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه ولذلك وهذا الفهم فهما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق وفيه المال الكثير في سواد العراق فقال الصحابه لامير المؤمنين عمر نقسم هذه هذه الاراضي الشاسعه وهذه الخيرات الكثيره فقال لهم عمر او نقفها على الاسلام والمسلمين ليكون مادة للجهاد في سبيل الله قالوا كيف تفعل شيء إن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للفارس سهمان وللراجل سهم واحد بس هسه قسم فقال لهم عمر إن قسمت فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في بدر وفي وفي غيرها من الغزوات التي قسم وفي حنين وفي غيرها من الغزوات التي قسم فيها النبي صلى الله وإن وقفت فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فدك وقف النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغيرها من الأراضي التي أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن فعلت هذا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعلت هذا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الوقف أو عدمه <تصفيق> هي مسألة اجتهاديه ما يراه الإمام مناسبا افعلوه فإذا راى من أن من المناسبة قسم الغنائم يقسمها وإذا رأى من المناسبة أن لا تقسم الغنائم وأن تبقى وقفا للإسلام والمسلمين أوقفها وأسند عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاده هذا إلى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقنا بالإيمان لأن الله عز وجل ذكر الفيئه في هذه الصورة صورة الحجر ذكر الفيئة وذكر أصحابه ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولللقربه واليسامى والمساكين الى انقل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم والذين سبوا اداره والايمان يعني ان ايضا المهاجرين لهم الحق في الفيء و ان الانصار لهم الحق في الفيء ثم قال والذين جاءوا من بعدهم بعض المفسرين قالوا الالوى وهنا للاستئناف والذين جاءوا من بعدهم الاستئناف هذا الكلام وأولئك هم المفلحون فاستأنف الله عز وجل فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و... يعني يدعون لهم بالمغفرة ويستغفرون لهم عمر يقول هذا هو للعطف يعني لكي نفهمنا اللغة لها أساس كبير ولها منزلة عظيمة في فهم النصوص يعني لا يمكن أن تفهم النص إذا لم تفهم اللغة قال والذين جاءوا من بعدهم هذا هو العطف أي والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب ايضا في الفئي للفقراء نصيب والذين سبوأوا الدار والإيمان نصيب والذين جاءوا من بعدهم ايضا لهم, لهم نصيب يقول عمر إذا رجعت الى كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلام وغير من الكتب التي تتحدث عن الموارد المالية لزولة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فما بعدها يقول عمر ماذا سأقول للذين جاءوا من بعدهم إذا قسمت لكم سواد العراق بما فيه من الخيرات وما فيه من فسواد العراق بالمناسبة وقف وقف عمر رضي الله تعالى عنه للإسلام والمسلمين يعني ماذا سأقول للذين جاءوا من بعدهم أريد أن أبقيه مادة لكي يجاهد عليها الناس لكي تكون دعما للفتوحات دعما للجهاد ف. وفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوقف سواد العراق نعم وحيلت الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون زادا الفتوحات التي ستات بعد الفتح الذي غنموا فيه يتزوجون منه للفتح الذي يلي وحيلت لي الغنائم ولم تحيل لأحد قبلي وبعدت إلى الناس كافة أيضا من مزايا رسول الله صلى الله عليه وفضائه ومنقبه أنه رسول للعالمين. العالمين وإلى عاد أخاهم مودا وإلى مدينة أخاهم شعيبا وإلى وإلى يعني كل قبيله أخاهم فلان ولكن وإلى الناس كافة محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا ليس الى وإلى قريش أخاهم محمدا لم يقل الى قريش اي القبيله ولم يقل الى العربي أخاهم محمدا ليكون نبي العربي ولكنه قال اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهنا ينبغي ان نفهم شيئا وهو ان كل من ولد بعد بدايه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العربي والعجمي والحمر والسود والبيض ومن سائر اجناس البشر فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم احب ام كره اطاع ام عصى امن او كفر فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيمة عليه الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم وما كنا معذبين حتى نبعت رسول وقد بعت الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسمع خصوصا في زمن هذا سمع به الناس في مشارق الأرض ومغاربها فمن آمن به فقد نجا ومن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فقد ابى وقيمت عليه الحجة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش من في الأمة بأن الأمة هم فقط اتباع الأتباع جزء من الأمة وإلا فالأمة وكل من ولد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الى ان يرث الله والأرض ومن عليها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار لأنه من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن آمن به فقد انجى نفسه وإن لم يؤمن به فقد أبى فقد خالف أمر الله عز وجل وخالف العهد الذي اخذه الله عز وجل على الانبياء واتبعهم اخذ الله عز وجل العهد من الانبياء السابقين اذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤيدوه وان ينصروه واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح شهاده واذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتابة في سوره ابي عمران واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتابة لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره دخلها في سورة العمران وإذا خذ الله بثق النبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصروا النه يعني شيء عظيم جدا أخذ الله الإقرار من الأنبياء وأخذوا الإقرار من الأنبياء أخذوا الإقرار من أقوام الأنبياء إذا خذ الله بثق النبيين لما آتيناكم في رواية لما آتيتكم لما آتيناكم من كتاب وهو القرآن الكريم زيد وحكمة سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي مصدق للتوراة والإنجيل والزبور هذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة مصدق لما آه آه آه نعم مصدق لما معكم لا تؤمنون به اولا يعني الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا تنصرونه تدافعون عن دينه وملته قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري ما معنى الإصر العهد واخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يقول الله عز وجل للأنبياء يشهدوا ويقول انا ايضا من الشهيدين يعني يوم القيامه قد يغتكون وعرب بالنسبه لمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لان الله عز وجل شهد عليهم وشهدت عليهم الأنبياء عليهم الصلاه والسلام واخذوا على ذلك عهد الله وميثاقه ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان ينصروا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا تستثني أحدا من العربي والعجم وسائر الأجناس المختلفة على ظهر البصيطة إلا وهم مسؤولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمك بهذا الرجل إلا وهم مسؤولون ما علمك بهذا الرجل أي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الأمر خطير وخطير جدا هنيئا لمن عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه ونصره ويا حسرة ويا ندامة من لم يعرف هذا الأمر ويا حسرة من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرفه واستهزأ باتباعه ونصرته صلى الله عليه وعلى وسلم وعصبره إنك شخص من الأشخاص بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة وحمله ما يكفي مصالح الناس لدينهم ودنياهم لدنياه وآخرته بمعنى أن الله عز وجل ضمن هذا الشرع ما يكفي البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بينما النبوات السابقة هي تأخذ الناس بالتدرج تأخذ الناس بالتدرج فتاتي الشريعة فتنسخ التي قبلها وتاتي التي بعدها فتنسخ التي قبلها ويأخذ الله عز وجل فلما استكملت استكمال نرج البشرية واستكملت عقليته. الإنسان وبلغت النبوه مداها أنظر الله عز وجل القرآن الكريم فقال اليوم أكملت لكم دينكم متى بدأ حتى يكون كاملا بدأ من لدن آدم عليه الصلاة والسلام لا تظن أن البداية كانت من إقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء إن البداية كانت من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وكملت في هذا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم بلغ بنيان الاسلام تمامه في هذا اليوم بنزول القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذه الشريعة وفي هذا الكتاب وفي هذه حكمة بلاغ إلى يوم الدين بلاغ يعني الزاد ما يكفيك لتبلغ به, لتبلغ به يوم القيامة يعني تأملوا هذه النهاية ولذلك غابط اليهود فيها المسلمين قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال آية آية قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال عرفنا متى نزلت نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويوم الجمعة يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم عرفة بعد صلاة العصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة عند الصخرات مستقبلا للقبل لا الى الله سبحانه وتعالى يعني أن الله عز وجل اختار لنزول هذه الآية التي هي ختام الدين وختام الإسلام الذي بدأ من آدم عليه الصلاة والسلام اختار الله عز وجل لها خير أيام الأسبوع الجمعة خير أيام السنة يوم عرفة خير أوقات 24 ساعه بعد صلاة العصر خير بقاء الأرض عرفة خير أحوال يكون عليها الإنسان الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما واقفا مستقبلا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر في يوم عرفة يوم الحج الأكبر فنزلت عليه فنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم من ورضيت وراضيت لكم الإسلام دينا يعني أن عمر كان له بالمرصاد كان لهذا اليهودي بالمرصاد يقول الله هو الذي اتخذ لنا هذا اليوم عيدا لسنا نحن الذين سنختلق هذا العيد او سنخترعه أو سنبتدعه نعم هذا أبلغ سنبتدعه ابتداء ولكن الله هو الذي اتخذ هذا اليوم عيدا الله هو الذي اختار المكان والزمان والحال التي نزلت في هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا النقطة الخامسة أو المنقبة الخامسة التي أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة أعطيت الشفاعة ما من نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا أعطاه الله عز وجل دعوة مستجابة فدعى بها في هذه الدنيا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خبأتها لكم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم خبأ لنا هذه الدعوة وخبأ لنا هذا الطلب لكي يطلب الله عز وجل به يوم القيامة هذا المتياز عظيم جدا مما نعرفه جميعا أن العبادة تنتهي بموت الإنسان عندما يموت الإنسان تنتهي العبادة لا يعبد بلسانه ولا ببصره ولا برجليه ولا بماله ولا ولا ولا ولا ولا انتهت العبادة انتهى العمل وجاء الجزاء وجاء الثواب والعقاب والدعاء جزء من العبادة بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمح للإنسان أن يدعو يوم القيامة ويستجاب له الدعاء يوم القيامة لا لأن الدعاء عبادة والعبادة تنقطع بالموت ولكن السثن من هذه القاعدة العامة الكبرى شفاعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خبأها لأمته وأنا خبأتها لكم يوم القيامة الشفاعه العظمى الشفاعه شفاعات الشفاعه العظمى التي يشترك فيها الناس جميعا وهي الشفاعه ليكون الحساب ليفصل الله عز وجل بين الخلق وذلك يقول العلماء الشفاعه درجات أهم هذه الدرجات الشفاعه ليكون الفصل ليوم الحساب ويشبع العظمى وقد ورد حديث الشفاعة العظمى في البخاري في صحيح البخاري يعني نوع حديث صحيح أن الناس يوم القيامة يقفون ما شاء الله ثم يسأل بعضهم بعضا لو ذهبنا إلى آدم واستشفعناه إلى ربنا وطلبنا منه أن يشفع لنا عند ربنا عز وجل على الله أن يفصل بيننا فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويمدحونه بما له من المكارم والمناقب ويقولون له يا, أنت يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه يعني يذكرون المزايا الخصائص التي خص بها فيقول لهم لست هناكم ويذكر خطيئته يعني يذكر أنه أكل من الشجر وقد نهي عنه لست هناكم إذذهبوا إلى غيري إذذهبوا إلى إبراهيم إذذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويقول أنت أول رسول نرسله وأنت كذا ويذكرون مناقبه ويذكرون خطيئته ويقول إنني دعو لقد دعوت على قوم أهل الله وما ينبغي لي ذلك يعني لو صبرت على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم لو صبرت ولكن دعوت عليهم لا تضر على من الكافرين ديار اذهب الى غيره يذهبوا الى ابراهيم فينهو ابو الانبياء فيذهبون الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيقولون انت ابو الانبياء وانت خالد الرحمن وانت يذكرون ايضا خصائصه ومزاياه فيقول لهم لست هناكم لقد كذبت ثلاث كذبات يعني ثلاث مرات في عمره وشحال انت في لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كم مرة تكذب في اليوم؟ إبراهيم عليه السلام والسلام ثلاث كذبات في عمره وليست كذبات ما كذب قط ابراهيم ما كذب قط هذه الكذبات يعني معارض إن في المعارض يقول نبي صلى الله عليه وسلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب والمعارض أن تقول كلاما يحتمل معنين تريد أبعد المعنين كالتورية في كلام العرب يقول إنها أختي لزوجتي وهي في اخته أخته في الإسلام أخته في الدين هما الوحيدان اللذان وحيدان الله عز وجل فهي أخته في الدين والكافر يظن أن أخته في, في النسب ويقول إني سقيم أو ما به سقم ما به مرض ولكنه أمرضه عبادته الأصنام عباده الاوثان فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم هو يريد أن يتخلف لا يريد أن يذهب معهم لأن من عادة قومه أن يطبخوا طعاما ويضعوه للأصنام في بابل في العراق يضعوه لأصنامه فيذهبون إلى مكان معين كأنهم يقفون بعرفة فيعودون في المساء فيجدون الطعام الموضوع لتلك الأصنام قد أكل يعني قد زال من من من الأواني التي وضع فيها فيظنون أن هذه الآلية هي التي تأكله يعني يقدمون لهذه القرابين من أجل التقرب إليها والشيطان يزيل هذه الأطعمة ليغرهم ليبين لهم أن هذه الأصنام تأكل فلما وضعوا الطعام للأصنام وذهبوا لحال سبيلهم تأخر, تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقيل له لما؟ قال إني سقيم فلما ذهب الناس وبقي وحده مع تلك الأصنام قال لهم كلوا ما لكم لا تأكلون لا تتكلم هذه الأصنام من باب للسيداء والتاكم قال ما لكم لا تاكلون قال فراغ عليهم ضربا باليمين يضرب هذه الأصنام ويؤدمها وأبقى واحدا من هذه الأصنام أبقى كبيرهم وعلق عليه القادوم أو الفأس الذي يهدم به هذه, هذه الأصنام فرجعوا إليه يزفون ويجرون من فعل بآليتنا هذا قالوا سمعنا فسن يذكرهم يقالوا لا إبراهيم إن يذكرهم يستدلوا على فعل إبراهيم بذكره للأصنام يعني شكل كيف يتكلفهم من قبل شكل عنده علاقة بالأوتان قبل أبراهيم يذكرهم طبعا يذكرهم بيش يذكرهم بسوء يذكر أن هذه الآليات لا تستحق العبادة لأنها من الحجارة لا تنفع ولا تضر. يا إبراهيم من فعل هذا بآليتنا قالك قال كبيرهم، يقال له إبراهيم. قالوا قال فات به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال أنت فعلت هذا بأليتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون يقول لهم سيدنا إبراهيم كبيرهم لا يريد النزاع في العبادة. يريد أن تخصه بالعبادة. يعني يريد أن يقول لهم وهذه هي الكذبة الثالثة. يريد أن يقولوا من الكبير المتعال سبحانه وتعالى لا يريد أن يشرك به لا يقبل الشركاء الكبير هو الله سبحانه وتعالى فالفعله كبير ماذا وزاد في أشفر السهزاء والتاكم بهم فسألوهم إن كانوا ينطقون سولهم هم يجاوبوا نكسوا على رؤوسهم نكسوا على رؤوسهم وقال بيا إبراهيم قد علي زعما هؤلاء ينطقون انتظر بقى تضحك علينا كتعرف هذه المخلوقات ما كيتكلموش شيء وما كينطقوش شيء وما كيشوفوا شيء بمعنى يقرنوا بصفات العجز في آلهتهم ومن صفات العجز عدم النطق ومن صفات العجز عدم البصري ومن صفات العجز عدم الحركة ومن صفات العجز عدم دفع الاذى عن نفسه كيف لا يدفع الاذى عن نفسه وانت تريد ان يدفع عنك الاذى هذه الاصنام لا تستطيع ان تدفع عن نفسها فكيف تدافع عنك أنت؟ عندئذ جهر إبراهيم بالمعادث فقال له أفين لكم ولما تعبدون من ذن الله تعقلون وأصدروا أمرهم بالإحراق كما أشرنا من قبل يعني فعلوا كبيرهم مش بأن الكبير المتعال لا يريد المنازعة في, في, في العبودية إني سقيم إنها أختي قال كذبت ثلاث كذبات لا أستطيع أن أقابل ربي عز وجل يذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ونحن خصنا تعلم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الاداب فمن الاداب التي نتعلمها في هذه الحوارات أن الناس عندما ياتون إليك ويمجدونك ويمدحونك ويذكرون فضلك أنك تذكر ماذا؟ خطأياك أنك تذكر ذنوبك أن ما يظنه, ما يظنه الناس فيك من الخير لا ينبغي أن يغطي على ما تعرفه في نفسك من السوء. أنا أعرف الناس بنفسي من حيث يش من حيث الخطايا من حيث الذنوب من حيث المخالفات فإذا أم مدحني الناس انما مدحوني لما رأوا من الظاهر ظاهر الصلاح ولكن الباطن لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ونفسه ولذلك يقول العلماء الغبي والجاهل من ترك علم ما عنده لظن ما عند الناس ويعلم العلم اليقين أنه ما في ما ويصدق الناس الذين يظنون به خيراً نعم جزاهم الله على حسن ظنهم من مكارم الأخلاق أن نظن بالناس خيراً فظن خيراً ولكن المظنون به خيراً لا ينبغي أن يغره ذلك الظن بل إذا خلى بنفسه كما يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول إذا, خلى إذا كان الرجل يشار إليه بالبنان فليضع التراب على رأسه إذا خلى بنفسه ككلمة يشار إليه بالبنان ويمدحه الناس وتشدره الرحال للعلم للمال للرئاسة للزعامة قال إذا خلى بنفسه فليضع على رأسه التراب بمعنى إذا خلى بنفسه فليقم موعدتان للنفس فليوبخ تلك النفس حتى لا تغتر بما يظنه الناس حتى لا يتغتر بما يقوله الناس أنت خليل الله يقول أنا كتبت ثلاث كتبات أنت أول رسول أرسل قال لقد دعوت على قوم وما ينبغي لذلك أنت كلم الله قال لقد ضربت القبطية وقتلت وما كان ينبغي لذلك وهكذا يعني كل ما ذكرهما المناقب كل ما ذكر النبي من أنبياء عليهم الصلاة والسلام ما صدر منهم الخطايا التي هي من باب حسنات الأبرار سيئات, سيئات المقربين نعم اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول السهناكم لقد رب القبطية وقتلته فوكذا موسى فقدى عليه مع أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام استغفر الله عز وجل فغفر له كما في سورة القصص بمعنى لم تبقى التبع على موسى عليه الصلاة والسلام ولكن الأنبياء كذا كانوا يخشون من التبعات حتى بعد الغفران والصالحون هكذا كانوا يخشون من التبعات حتى بعد أن تابوا وتابوا وتابوا إلا وهم يبكون خطاياهم يبكون ذنوبهم إلى أن يموت يعني يخافونها كأنها جبل يريد أن يقع عليهم اذهبوا إلى غير فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت روح الله أنت كلمة الله خلقك الله عز وجل بالمعجزة وفعل بك كذا يعني يذكرون مناقبا أنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر خطيئة لم يقل لهم اذهبوا إلى غيري لأني فعلت يقول لهم لست هناك ولكن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يذكر خطيئة قال العلماء لأن الله عز وجل عاصمه بقول امي أو جدته حنى وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها جوجل الناس مضربهم الشيطان من لك يتود الإنسان من يخرج من كرشمه كيف الشيطان من الخاسر اليسرى كيف ضربوا دكشي كيصرخ ولكن الناس ديال تيب وكده يقولك يصرخ لأنه كده على النفس من اللي قطع قطعت سورة هو وقطعت علاقة ونفسه بأمه خصه هو يضرب راسه يعني يفكرسه يخرج براشة دياله ليه هو إيش إنه النفس لرياته يعني لما نفصل عن أمه خصه إعاد قراسه فيغوت ويصيح من أجل ماذا؟ من أجل أن تمتلئ أريس أو بالنفس وتستمر في التنفس إلى حين الحديث يقول وينخصه الشيطان حين يولد فيكون في حض هذا النخصة هذا الدربة يكون فيه الحد للشيطان فيوسوسه ويميل به ذات اليمين وذات الشمال فيكون الإسان في معركة إلى أن يموت إلا مريم وابنها والسبب في ذلك هو هذه الدعوة المباركه لهنا امراه عمران لما ولدت مريم قالت اني اعيدها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ان ان الدعوه مدمت هي من دعاء الصالحين ينبغي أن نستن بها عندما يولد لك او لك ولد يعني أعيده بالله عز وجل بهذه الكلمة اللهم إني يعيده بك ودريته أو ودريتها إلى كانت البنت ودريته ودريتها من الشيطان الرجيم لأن, لأن القرآن الكريم عندما يقص لنا مثل هذه القصص يريد منا أن نحتدي بجيدها ونجتنب سيئها فما كان في القصص القرآني من خيرين فهو سنة لنا وما كان فيها من شر فوتحذير لنا موعظة وذكرى, وذكرى. يعيذنا القرآن الكريم ويذكرنا يعيذنا وأن نجتنب ويذكرنا أن نقتبس وأن, وأن نأخذ هذه هي الشبع الأولى والشفع العظمى يعني يذهبوا يقول عيسى عليه السلام والسلام يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها, أنا لها. كانه يتفق معهم حينما يقول لست لها لست لها ويقول هو أنا لها كأنهم حاضرين في واحد المجتمع صغير جدا ينظر بعضهم إلى, إلى بعض هذا من الله عز وجل فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيحمد الله عز وجل بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها ويسأل الله عز وجل أن يرحم أمته وأن يفصل بين الناس وأن يخرج من كان في قلبه مثقال وحباته من خرزلي من ايمان فيخرج من كان في قلبه مثل من مخرزل من ايمان يخرج من النار إلا من حبسه القرآن كما في آخر الحديث والذي حبسه القران هم الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل خالدين فيها خالدين فيها ابدا هذا معنى حبسه القران أي انطلاقا من خبر القرآن عن مثله والوصف الذي وصف به انه يخلد يخلد في النار والعياذ بالله فتكون شفاعه صلى الله عليه وسلم العظمى ثم تليها شفاعه اخرى لاصحابه والمؤمنين به والمتبعين له صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتهم يعني ترفع درجاتهم بسبب شفاعه الله صلى الله عليه وسلم ثم تاتي شفاعه ثالثه لقوم يدخلون الجنه بغير حساب ثم تاتي شفاعه رابعه لمن كان لمن كان لهم شيء من الذنوب فيدخلون الجنة رأساً أصحاب الأعراف يدخلون الجنة رأساً بدون أن يدخلوا النار ثم تأتي الشفاعة الخامسة هو من يدخل النار ويخرج بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة الذين يمتحشوا ويلقون في نهر الحياة أو نار الحياء يعني فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون فيش ويسمون بالجهنميين ويدخلون الجنة ثم تأتي الشفاعة السادسة وهي الشفاعة وهي التخفيف للعذاب وليس الإخراج من العذاب تخفيف العذاب كشفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الذي سأله سيدنا العباس يا رسول الله كان أبو طالب ينافع ويدافع عنك هل نفعته بشيء؟ قال نعم وفي ضحضاحن من نار يغلي بها مخه لو لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ثم تأتي الشفاعة الأخرى لمن يسمع الأذان ويردد ما قال المؤذن فيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال كذا وكذا وكذا حلت له الشفاعة الوقت يضايقنا والكلام ما يزال طويلا في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يمسعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يكرمنا بشربة من حوضه يوم ترده الناس يوم ترده الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم الله مسقنا من يده شربة شربة لا نضمر بعدها ابدا انك أولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين